يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا وعفر لنا وعفر لنا إنك على كل شيء قدير يا بيجاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم وغلظ عليهم ومؤوهم جهنم وأبأس المصير ضرب الله مثلا للذين كفرن رأت نوح أم رأت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 فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتين.